nie dany, حمد على المسمى رحمه الله تعالى فإذا على شريط أثري بخيائين لأربعة شذالك المساوي إذا الله معه ما من جمل الجنازة من, من عن الصحوة ما ح عن الحين من فيا عندي هذه الجماعات في من من من سعيد صلى الله عليه وسلم عن سعيد جاء وقال من الخدود الخير أي العليم قال معها من وعده من تخدمه من ولكن هذا الاشراء لا يكون معذيا سريعا بما الحديث الذي يخرجون من بخاري ومانيس الله تعالى قال في ذلك ونحن نتشرف بدعوة السيد عبد الرحمن عبد القادر من في ان ما هو الله أنا صراح مطالب الخطير المحضر شماني من المجهد من من no, no, no, no, no, no, هذا no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, والمرشخ خلفها اكثر او خلف منظومه الدوله تريد ان المرشخ ان يرجع والاحسن هذا ذلك فبدون احبال فهم ان شاء من الممكن من, من ان شاء في المباني فبدل اللي كان في اعمالها الخبر يغير من مكادر مكادر من على الله الله على الله على من الله ويدينه الى على صحه على اي على صحه الايمن اي جاء في الحديث يعني فسرون من دخل عليه له الله لا الله اللاعب من القران وقدر عليه الله هذه حديثه صحيح انه يجي من جماعه الجامعه الدراسه في باب من خلق هذه الدره كيف يدر في راد فاحده من كل سنه فادحنا الله في الاخر بايام الله في żeby udało się zabrać głos, to znaczy, że w tym الله الله الله الله Ale nie jest to jest to że nie لا يشجّه خبر المرأة بأنهم ينمن على اللحم. لا على شكله. عند الشخص الذي يفعله ما من ما هذا حتى <تصفيق> يبستوى وغطى اللبنة يصدى اللحظة معمو أزاحب هذا الشر قال: ولا يصدى خبر باكده لأن مبنى على الشر ولا يؤوسك حتى الشخصة من ترادية الإنساء ويصوى على اللحظة تدخل ودقى النبي الله عليه وسلم مشجع على اللحظة بسم الله ما ورد معذور من ما في دعوتهم من العادة، وما من يا سبحان عمالنا الأحدا، ذكرت المقال الشهير قال: الله المستفيد سجد، أبى ما أبى انا أنا غصب هذا، قال وسجد لله مع الله، وما أقول بخدي المدير، عليه يهارب، هو ما شد الباب، على الجدار، صورة الشيء، ما نشوف الشيطان عنده كل هو مقدس هذا الشيطان هذا يعني الله الله الله من من الله من الله الله من الله من هذا الباب <سؤال> هذا الباب <سؤال> الشخص من كل على هذا بعد الأسر هذا بعد المخنث الشخص عن واحد. إحنا بعد الناس المبادئ jedziemy do kibara, ثم يعلم الله ويأمر بما هو حسن من شر له الله العلي العظيم من خلقه إلا من شانه خلقه وهو المقدر المقدر والسمى من من mamy jakichś nam naładowało, mamy jednego, nasze lekarze musieli mieć, أنا هذا هل يجيب على القدر واضح انهم يعني ان كان بعض المشاريع نق وبعض المشاريع انما اخرى لا عندهم ما انما غيروا هذه ان بحال شمال الغرب لسه ما في خبر واحد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 كانوا يخبرون جانه ماذا مصلح هذا الأشياء بالصلاة من بيت شوام ولا أنت بخير بهذا عندك الله قال يا معلش يا شوام ما عندنا في اليهان المني في اليهان المني في هذا البيت في كل شيء أبدا إن شاء الله خبرنا به من يا في jama lepszych kłam na haluradzarenuchem, Ale idziemy na ten mistrzali, który właśnie wyrażał zdanie, że jest to najlepszy. jest to co mówią. Ja, ja, ja, ja, يعني انا من خلق السابق لأحكام السرية يكون رسم أجل يعني من والغالب على يعني من, يعني, من, يعني, والغالب من يعني هي يعني فالذي نراه لا هذا سبب للمنوه ويرجع لا من هذا لا قال وهو من كثر من كثر النشىء من كثر النشىء جاء كثر النشىء، ما يكفيه النشىء، من كثر من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 ومهن العزين ومهن القيامة وعزاجهم تشخد جنب انضينا لون الدم والريح ريح المشك يعلم الله ال من, لهم <تضح> <BLACK> من, وريق من, <تضح> من على فراشه ومهن يكون الضائر انضينا الدم والريح وكل من كان في أي قتلة من المسلمين على من غيرهم من غيرهم من الرجال من من على من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عليه وسلم على شهود على شهود أيه صلى الله على حجة ربي الله عنه على من من عليه على ما كان باب الوهن في باب السلامه من ان يسبق كان من شأن المعاني وكان كان مكانا من يغسل عن مكانة الضالرة مكانة عند السماء بيك وراء كثيرا هذا مذهب الله وأن عنده الوصل السبيل وعند الامام يغسل السبيل والدين هذا قل المهدرين ماله السماء بيك محمد عبد الله على الضالر ولا الدين لأن غسل جنابه بالموت وما يجب بالنسبة للمعادي انت يحقق ان هذه النجاشة للمعا ذهبك برؤخير سوكي قال وما يوجد من الموت المعلمات البلاد الحديث عنه الشيخ عن محندرة عن محندرة الدعاني حسر دين بنك وشرته الملائكة فتانت وهو مخصوصا من الحديث العلمان الحديث من قال ان الشنين لما يرسل ايضا من كالشبيل. في المعنى معلوم على ما كفوا المشركين يجدون رسلهم الله ما بينهم على أنهم يجدونه عنده وعندهما على كل في يوم كفوا المشركين يجدون رسلهم الله ما يجدونهم بينهم شفاة الله ومحمد هذا المشرك هذا المشرك من هم أسماعه وعندهما nie nie chcę niczego, nie chcę niczego, بس يا جدعان في ممكن في بين وبين مشاكل برد ما ليش ولا ما السلاح هذا هذا لا تفسد في في هذا فاعش على اليد في هذا نسميه مثلا موضوع هذا هذا دي ما بيننا بينه وبين من من سمين من عشان ولا بين ولكن العند اجد الخط 50 عاما لا يخدم لا ده درجه مهمه درجه هو لا على راينا عدم ان عام الدره الهلالي شد في بعده هذا الصدق في مثل عند هذا ان هذا هذا هذا السلاح المطلوب السلطة لا يستطيع فيه غالبا عند الشاحبين عند اليوسف محمد لا نموت على القتل خشب مما غالبا عند عند محمد هذا من الامام هذا عند الامام أعدjo products чисلك خطا وأن الله <سؤال> يادر الله خوصره غالبا الع هذا هو الشوى عند الإنها نخفر مهم وتذيرونه وعندن وهنا هو الواقع خلافا لهم دماء على أهowanه تجد الدية عاندهم وعندهم الخرم الله عن Belgi هنا وانبيه على هذا الواقع عند عنده عنده عنده عنده عند للحامد للحامد للحامد للحامد للحضر اللعين والخشرة ونبي الشيخ بن تيسي ونبي أصدر غالب وعند الشاهدين ما يأصدر غالب المسؤولين من قامد للحضر اللعين والخشرة ونحن نتخذينه شاء الله żadnego człowieka, który nie ma منذ ذلك الحين في تسبب منزله في في وانا حمد ترمسي الشيخان عليه المنم النظره عملي كان عليه المنمراه مرأت لأميركي رأسه ودى الخدمات ومدر الخدمات ودى رأسه فأمر من غطى على خدمه الإدخال على أي كن من المدير عليه شرط أن امر بمجرد ما يصير ثالثا كذا ثالثا ثالثا أي ثالثي من المدير أي من معرك في حي او آلة حلم أي عاصب سامي من المدير يخش من بدوه يد في أدنى معرك إذا عاصب بعد ما تنهى من هذا ولكنه يرشد على خلاف المنصف عرض النار فالذي لا يرشد الذي ينصف عرض النار ومهما على مراسط الحياة وخصف عنه اثار الدين ومن يبقى في معنى شهدايا لأنه النار فور اي راعشا ومن خلق المجاوي خوف من خلق الشهادة ولو من بين الشخصين السيدة تبعات الخيط لالك تبعي ايضا لو يرشد في هذه الحياة ومن خلق المجاوي ضم على التعاخدهم ومن خلق المجاوي الخيط العذاب يكذب ما بالحالة أيضا هذه الحالة ذائقة من شامين عندنا من تصرفين هذا لا من منكم يأتون بعد هذا هذا محمد لأنه لا ان أن يسر إذا مضى عليه وقت الشرع لهو يعطل بسر منه عليه السراء وذلك من احكام الدين بأمر لم يغسر وإن نرى أنه صادر مردي حصيدة يوم أحد فأوصل عن لا صلى الله عليه وما هذا يوم يفضع إثنانه وعمل الله بالماركة قال يوم أو ويصل عليه من هذا الذي بحقه المستفيد يختل خلاه تلوشني، وترى يشترى من خشاش، ويجمع قال هذا الأجر، ويشترى هذا بحقه من ساعة عامة في الدنيا وعلي رضي الله عنه ما شاء الله على البغاة وهي القرية في البغاة من, من, من وكان اجمع عن ان شاء الله ما في ما في على في من هو هذا الشيء اللي بيشوفه يعني كلنا كلنا يبدأ اللي نقارنه الشيء الأول، وأن كل شيء المعرفة المعرفة فينا يعني ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ماذا